بتلاه ربّه فأكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمّا وأنا إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم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 نفس المطمئنة. ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في عبادي ودخلي جنتي